كانت المحاولات ايام العبد الخاسر جلال عبد الناصر كانت زي قلنا بالحديد والنار وانتهت على انه صحيح خلل المحاكم كلها محاكم شركية لكن مع ذلك كان لازال هناك بقى بسيط عارف البسيط ده كان فين؟ كان في القانون اللي هو القانون بتاع الأحوال الشركة والله ولا شخصية كان لازال على يحكم بالمذهب الحنفي في الجريده العدليه وده حينفعنا قوي بقى لما نتكلم عن مساله ان شاء الله عز وجل تاتي معنا في قضيه محاكم الاسره ووضعها ايه بالظبط وقضيه الفرق بين ولاية القاضي وبين حكم القاضي المهم يا اخوه انه كان لازال قائما فبداوا يعملوا عليه انور السادات جي بعد كده لهم هم هم دول حكام على منيون كلهم لا يا غرامة. كلهم لهم الديمقراطية أكلسهم، فصاروا هما بوك للعالمين. فبدأ يتكلم في في بقى وبق زهان وبتا. بدأ في مسألة القانون الأحوال الشخصية وعازين اللغه. طبعاً تعرف قانون الأحوال الشخصية ده ما بي ما بي صوت على ولا داعي في حاجة. ما من ال من الشريعة رأس. يستقى من الشريعة رأس. فبدأوا يكلموا في يقولون العقيدة الوسطية وبدأ تتكلم جهان السادات في ان احنا عاوزين الغيوب تاء فوقف شيخ الازهر عبد الحليم محمود أبغى أدخل عنده شو الدم يعني معروف عبد الحليم محمود كان صوفيا شديد التصوّر وصوفيا شركية حتى ان الشيخ محمد خليل الراس وهو من ال طبعا لا يقف عليكم وحنا والله شرح العقيدة الوسطية وشرح غيرها ما في العقيدة من كلام السلف حتى انه يعني كان بعض مسايخنا كان يحدثنا يقول كان يستعتم قول ابن تايمية على ابن باز الرزاق عفيفي وهؤلاء الشيوخ ويسأل الشيخ محمد خليلها الرأس الحلول يقول له ايه المعنى وحكالت الشيخ محمد خليلها الرأس اخبرني بعض ظلميذاتي قال كان من اخر ما تكلم به في الحياة الدنيا انه على اللهم اني ابرع ولا كان عبدالحليم محمد ما كان فيه من الايه من التصوف ونحو ذلك لكن عبد الحي محمود في النهاية قام الى هذا خنزه قلت لك كانت قضيه الحكم مش هتسال لزالت فيها شفافية شيئا ما هي بتخف عبر التاريخ الى ان وقعت هذه الطمه لكن كان لا زال فيها شفافية فقام عبد الحي محمود وقال له لو حصل ده لحد التام وطبعا ده قد يكون فيه طبعا شيء بقى بشكل اظهر واعترضوا حاجات كده فلذلك عمل ايه مش ان هو بيبعت مبارك هذه عمليه شركيه اعيضا بالله لكن هتقول ايه بقى في في في من يتخذ ارضا يدخل فيها الناس يقول لك خش الحامل اللي اللي ما بتخلفش يخش يقف شويه وتدفع لها قرشين وتخلف واللي مش اذا كان إذا كان هذه عقيدته فكيف سيقوموا هؤلاء لمثل هذه الامور الشرعيه لكن كان في بعض القيام زي ما قلنا وموقف عبد الحليم محمود من ده وكلام مقالات الشيخ احمد شاكر في الحكم و الى غير ذلك كان قالت محمد حمد الفقي الى إلى غير ذلك ما عمل كده طبعا بعد كده في الزمن اللي بعده ما حصلش و ووقع الله عز وجل هذا الجزء انه ايضا ما وقعش فيه يعني الجزائر كما هو جزء من الشريعة الى ان وقعت حادثة الجزائر اختصارا وبرضو لعل ننسق في المساله دي وندرسها ونشوفها هل كلام صاحب العشريه السوداء وأصح وأقوى بالفتنة كيف وقعت ولا كلام أبو مصعب السوري في هذه المواصف مسألة الوقع في الجزائر لكن على كل حال القصة مقتصرة يا إخوة أنه آه حصل مد في مسألة الدخول في الدخول في, الدخول في البرلمان والسباق على التشريع من دون الله عز وجل كان على رأس هذه الفتنة المظلمة الشيوخ مشهورين في الجزائر وهم عباس مدني وعلي بالحاج. لسه يامل الاخير علي بالحاج كان مشهورا جدا. قلف كتابا في مسألة الديمقراطية وانه كفر مخرج من الملة. لكن في الاخر نقض كتابه بعبارات يسيرة ان قال فيها نحن ندخل الديمقراطية لنهدم الديمقراطية. وانت تشوف كده اهل الزيجي بيعملوا كده. لما يجي يعمل بحث يستدل عليه. استدلال بالبيانات مش المتشابهات. بالمحكمات. لكن لما يجي يقع في العايز يخش في الهوا بقى يبتدي بالمتشابهات وبالمحتملات الى غير ذلك او يستدل باكل صرف زي القاعده دي كده هنخش في الديمقراطيه عشان نخ... عشان نزيل الديمقراطيه لو ما خدوها منه فضل ماشيين بالطريقه دي دخلوا البرلمان بالفعل خدوا فيه مقاعد كثيره بشكل كبير عملوا قالوا لا خلاص والله احنا افقطنا الدستور يلا وخلاص المساله خلصت <تصفيق> والمجلس الشعبي طاق اواخر وخلصت على زي دي قال له ازاي تعملوا عامله زي كده قال له ده دنك لاب علينا وحكايه قال له زي ما انت عايز هو كده زي مثل. فانطلق هؤلاء وقفوا بالشارع نفس القضية اللي آآ آآ حصل بعضها او جزء منها في في باكوره قضيه بقى آآ آآ آآ افغانستان او نحوها في في أرض البلقان او كده لما عملوا برضو دخل الجنود المسلمين وبعدين سرقوا منهم الجهاد وقال لك حنبدأ نخش في العمليات السياسية لكن كانت ضعيفة شوية اللي كانت في البانيا والبوسنة كانت ضعيفة شوية أضعف منها دي. دي كانت مشهورة جدا اجتمع الناس عليهم ومع ذلك رحوا وقفين وعملوا مظاهرات في الشارع وحكاية وإحنا مش عاجبنا حضروا على عباسي ميدان وعلي بالحاج وحطوهم في السجن وزماعة معهم بدأ الناس تتطور من الضرب اللي هو على المظاهره بس والزعيه بس والكلام ده الى ان بداوا يذوبوا فيهم ويقتلوهم راحوا بدأوا يشيلوا السلاح وبدأ يدخل المد الجهادي في هذه وانا اوصيك انك تقرا مثلا بعض اللي هو بين بين منهجي مقالات بين منهجين لابي قتاد الفلسطيني وكتب فيها في المسألة ديت مفصل فيها شيء من التفصيل طبعا مصعب بستوري كتب كلام في التاريخ بتاعها لكن على كل حال اللي حصل هو انه بدأ يحصل قتال بالفعل بدأ يحصل, بدأ يحصل آآ آآ آآ الناس لدأت إلى الجبال وبدأت تشن حملات وتقاتل وكذا وكذا الى ان بدأت المخابرات بتاعة الفواغيس بدأت تلبس جلاليب وسيارة وتربي لحيتها او تركب لحية وتدخل تقتل الناس والأبصال في الشارع وفي البيوت وكده حتى الناس تفكر ان هما دول الاخوه المنتظمين اللي بيعملوا كده وبدأ يحصل ضدع بعض الناس وكده بيقولوا ان كان حصل بعض الغلو في هذي الامر لكن ان شاء الله نبقى نحققه في اللي جاي يعني ان شاء الله بس لما نتكلم في انا عايز اقولك ان كان في دفاع عن القضايا ديت اول الصوام بقى اللي يدخل حصل منه ايه بدأوا يقاتلوا بالفعل وبدأ يحصل شيء من الإيجادية وبدأ يحصل هزيمة كذا وكذا وبعدين بدأت تحصل المكيدة دية إلى أن تشقق الصف وحصلت بعض الفتن والإشعاعات وغير ذلك وبتاع تدخل في هذه المسألة بعد كده للمصالحة بين الطغوت وحط هنا مئة علامة تعجب أنهم يصالحوا بين الطغوط وبين المجاهدين اللي تدخل في المسألة دي الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن رسامين وقالوا إن يا جماعة أنتوا لازموا ترجعوا بتاعه طبعا واليحصل بيننا صلح قابل يحصل بيننا صلح حسب ما كنت وقلتوه والله يا جماعة دو جماعة توقيت تحكونوا بغاني ما أنزل الله سعدوا خلص ونشر أزيل فدوة ويجي الجيوش من كل حتة زي ما انطلقت الجماعة الإسلامية من السودان أو من ليبيا وانضموا إليهم وكان الأمر على أشد حتى كاد أن يكون قادة قلسينا وأدنى يملكون. الجزائر لكن حصل دوت مع بعض طبعا اللي دي اللي احنا مش هنقدر ومش قادرين وما ينفعش وانتم كمان التكفير اللي هو كلام الارجاء بقى في تبشيع التكفير لما ااتي لكم ان شاء الله نذكره ان مش هتلاقي عالم من اولئك سلف ابدا قال لك اوع لكن قال خلي بالك وتحرى لما لان التكفير ده حكم شرعي فقالك خلي بالك وتحرى واذا ظننت وترددت فالاولى ترجع لكن مالهوش ابدا فتنه التكفير والحاجات اللي طلعت لنا في الاخير دي تصف الاحكام الشرعيه بالطريقه دي على كل حال حصل ضعف وضع ضعف في الطريق وسمع الكلام بعض الناس ونزلوا على المصالحه ثم كان مكان وانتهى هذا الامر بعلمانيه الدوله فظلت على ما هي عليه وطبعا لا يغرنكم الكلام بعض الشوز ده والله بيعملوا كتاتيب وبي وبيحفظوا الناس القران ما فيش من الكلام ده الاصل هو اصل بقى تعمل بقى كاتب ما تعملش اصل دين الاسلام ان تحكم البلاد بغير ما انزل الله فتكون على ذلك ايه يكون على ذلك نقص دين الاسلام فدي محاوله من المحاولات السجله للغاية ثم جاءت هذه المحاوله الطامه العظيمه جدا في الايمان بالديمقراطيه ايضا في مواقع بعد هذه صور ان يتدخل شيوخ ويبداوا يقولوا بالتقاطع مع ده السؤال اللي انا عايز أسأله بقى هنا وبقول لك الكلام ده على مدى ثلاث مجالس أهو وانا بذكر لك وبحكي لك التاريخ بتاع او مختصر من التاريخ بتاع محاولات تبديل الشريعة وكده عمرك شفت العلماء فيما سلف سكتوا على ذلك انا شفت حد قال او والله ممكن بس برضو الخوارك جول برضو يعني برضو ناس معانا فممكن نتكلم معهم يعني ممكن نقول ممكن ان الامام بيسته كله جدا مرة واحد شوية بس عشان نبدأ نتقاطع معهم ابدا وانما فاصلوهم واعجروهم فكلام خلاص العلماء كده لا ينتيحون نساءهم ولا تقول زبائحه ولا تصلوا خلفهم كيف الكلام هاج عظيم جدا جدا وإن كانوا عائشين في في الدولة فلما تطاولوا قتلهم أمير المؤمنين وكان في ذلك مد من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك الناميين تخرج خارجه على حين إيه فرقة بين المسلمين تقاتلهم أول الطائفة تميل الحق وقال كوبا إن قتلوا ما قتلو إلى غير ذلك ما حدش قال كذا ساعتنا تخلخوا أن شوف عدل كده لا. لا احمد المحارب الخزاعي رحمه الله جمع الناس ليخرج على الخليفه في هذه لكن فشلت المحاوله وحصل كده وقتل فيها رحمه الله قال احمد بن محمد كان قال السنة وقال يحيى بن رحمه الله او او يحيى بن معين قال كان قال السنة واحمد بن محمد قال رحمه الله في في ذلك فقاوموا هذا الأمر يا اخوه بانفسهم فيش حد ابدا خضع وبطح لهذا الأمر انه حتى مش قال خلاص يعني مثلا المسألة مش المسألة أتكلم والحاوة ده كان حيولام على ذلك أيضا لكن ده حتى ما تكتوش لا ده قالك ده في الموضوع يعني إحنا هنشارك هؤلاء في هذه الأصلاة ده في حادثة لم يكن في التاريخ الغابر إلا هذه الأمثلة التي ذكرتها لك في من دخل ومع الأسف الشديد كان الإنكار ضعيف الإنكار كان ضعيفا وربما جاء في أثنائه وربما جاء في أحنائه وكانت الفتمة في الحياة في الأخير فتمة عظيمة جدا جدا, جداً إن إن إن إلى أن أتى هذا الياسق الجديد الياسق الجديد الديموكا طب لماذا أسميتها بالياسق؟ نقول هو البحث العلمي فمش عندنا اللي هو ده؟ هنتكلم عن أصول العلمانية لأن ليه بنتكلم عن العلمانية زي مرتدك قبل كده؟ هنتكلم عن العلمانية لأنه لان الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الديمقراطيه هي عباره عن الزراعه الاداري الاداري للعالمين يبقى لابد ان الناس على الام على ضوء انه لن يسلم الدين الا بالكفر بكل ما عبد مع الله او كل ما شرع مع شرعه عشان كده غريبة جدا يحصل التقاطع احنا لما بنتكلم في الكفر بالتقاطع دي المسألة المساله فضيحه ان ما يا جماعة الكلام ده ازاي ازاي يحصل تقاطع بالطريقة دي لان اصل الدين ما بقاش معلوم بهذه الطريقه ولذلك كلمه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وانا بشكرها هنا على على الحديث انا معاك على عاد ما ده خطأ المفروض ان الانسان يستدل بكلام اهل العلم واولا من اهل العلم دي مزافه عظيمة مجدده لكن انا عشان بس اللي بيقولوا ان هذه الاصول وضعها الشيخ محمد بن عبد الوهاب لكن لازالت كلمته التليدة العظيمه جدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وكفر بما يعبد من دون الله حديث النبي عليه, عليه الصلاه والسلام اللي ذكر فيه الكفر بالطاغوت شيء وكفر بما يعبد من دون الله قال الامام رحمه الله فانه لم يجعل التصحف بها عاصمه للدم بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الاقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو الا لا بل بل ولا الاقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل ولا يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله عن سعجل فإن شك او توقف لم يحرم ماله ولا دمه شايف الكلام ذا؟ فإن شك أو توقف لم يحرم دمه وقال بالنسبة ده كفر بالتقود مش هتنفعك بقى عندما أنت بتقول بتقول لا إله إلا الله وعبد الله وحده وأنت قائم على هذا ما تظن إن الله وحده ومع وحده فلا يغرنك إن حيوف يقول لك الله يوديه وحسا ده اللي بقى جيب لك آيات بقى وقول لك ومعليش قص المصطحة والمصطحة المرسالة والكلام ده هيجيب لك حاجات تمت للشريعة لكنها عبارة عن شبهات محتملة فإن كل قول كان محتملا فإنه كما يقولوا الاستجلال به بغير قيد فهو شبه كما يقول الشاطبي رحمه الله عايز أستفتح قبل ما أخش بقى في مسألة العلمانية نتكلم شوية عن المصطلحات بس هقول لك كمتين للصف كلمتين للإيام الشرطيلي جدا في مسألة في الإيه إن من صفة أهل الشبهات اللي بيحتوجوا بالمتشابهات هم اللي يأتيونا إلى المحتمل أو إلى المقيد فيجعلوه مطلق أو إلى المطلق فيجعلوه بقيد وبعدين نتكلم عن خط خد... عشان تعرف انك ما مفيش حاجة ما لك تفطلح على قول الا ان يكون له شكل في الشريعة لنؤسك المسألة على اسف علمية يا اخوة الكلام مش هيبقى معلسة في ذالي موجود وخلي العجلة تمسي وعنعمل ايه مش ممكن نتكلم بالطريقة دي بالشركة الاكبر بالله والله يمكن ان اتكلم في هذه الطريقة في المستحبات المستحب المستحبات في روح الشريعة طبعا نتكلم بهذه الطريقة على اصل دي يقول رحمه الله في الاعتصام. ويتكلم عن طريقة اهل البدع وطريقة اعواجاجين في الاستدلال. يقول وعند ذلك نقول. فصل وعند ذلك نقول. من اتباع المتشابهات الاخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها. او في العمومات من غير تأمل. هل لها مخصصات ام لا. وكذلك العكس. ان يكون النص مقيدا فيصلق او خاصا فيعم بالرأي من غير دليل سواه فان هذا المسلك رمي في عماية واتباع للهوى في الدليل وذلك ان المطلق المنصوص على تقييده مشتبه اذا لم يقيد سالباك من كلمة دي بقى وذلك ان المطلق المنصوص على تقييده مشتبه إذا لم يقيد فإذا قيد صار واضحا كما أن إطلاق المقيد رأي في ذلك المقيد معارض, معارض للنص من غير دليل فمثال الأول الأول اللي هو إيه؟ المطلق المنصوص على تقييده ومع ذلك خلاه إيه خلاه مطلق فلما خلاه مطلق اعتمد عن المتشابهات فوقع في البدع اللي ربما اخرجته من الملة عايز يقول لي الشرطيبي رحمه الله عايز يقول لك ان النصوص التي اصلاقها الله عز وزل كان لها مطلقة زمهية الا ان يكون عندك تقييب شرعي. فاذا كان هناك قيد يبقى تحتج بالمطلق وهو مقيد تحالي القيد لو احتجت به وهو مقيد على انه مطلق تبقى اتبعت المتشابهات ولا يكون ذلك دليل فهمت زي؟ وهناقش الكلام ده لما نلاقي ان شاء الله عز نقول لك احنا والله احنا الى ده ايه ده مقيد لو تنزلنا ان ده اضطرار ان الشركه الاكبر ده لا يبيحوا الى الاكرام الملبي لكن لو قلنا بس من باب الرخصه دي يعني عايز تقول ده رخصه مقيده امتى انت أطلقتها. قلت الميت مليون ان نعمل هذا الاطلاق هذا البدع دي قد تصل الى الخروج من الملة بص سأل هنا فمثال الاول ان الشريعه قد ورد طلبها على المكلفين على الاطلاق والعموم لا يرفعها عذر الا العذر الرافع للخطاب راسا وهو زوال العقل فلو بلغ المكلف في مراتب الفضائل الدينية الى اي رتبة بلغ بقي التكليف عليه كذلك الى النوم ولا رتبة لاحد يبلغها في الدين كرثبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم روث باصحابه البرى ولم يسقط, يسقط عنهم من التكليف مثقال قال ان الخطاب من الله عز وجل موفق لجميع المكلفين زي ما قلنا في الاحتجاج للمعينا ها ان الشريعه عامه برضو ده الكلام الصريح يا الله ان ده موفق لجميع المكلفين خلاص وما فيش حاجه اسمها ان الواحد يصل يرفع عنه هذا التكليف الا زعله راح او كان هناك عارض زي ما كنا في عرض الاهليين انما لو ما حصلش يبقى ايه والعرض ده بيبقى لناس معينه ميبقاش للكل عشان تعرف ان الفتوه خلف وتاسيسه ضاع فكره في الناس فالخطاب فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ احد مثل رتبتي في الطاعه ومع ذلك لم يوقف عنه التكليف لازال برضه بيصلي وبيصوم وبيحج ولم يسقط عنهم من التكليف مثقال زر إلا ما كان من تكليف ما لا يطاق بالنسبة إلى الأحاد لا يطاق بالنسبة إلى كالزمن لو مريض بمرض مزمن يعني لا يطالب بالجهاد والمقعد مشلول لا يطالب بالصلاة بالقيام والحائض لا تطلب بالصلاة المخاصط بيها في حال حيضها ولا ما أشبه ذلك فمن رأى أن التكليف قد يرفعه البلوغ الى مرتبة قد يرفعه البلوغ الى مرتبة ما من مراتب الدين كما يقوله اهل الاباحة كان قولوه بذعة مخرجة عن الدين اللي الاباحة دورنا ذكرنا قولوهم قبل كده فنتقلت لما ذكرنا اقول اهل العلم في كفر من ايه من من من قال ممكن ترفع السريعة ولا حاجة او عصالها الجامعة دول قالوا انت ممكن تجتهد اوه في الطاعة فتبلغ الى ان تكون وليا كبيرا وبالتالي بقى ما تصليه خلاص يطفع الصراعا عن خائصا من الناس كده ما يصلوش انتوا عارفين الخول ده؟ احسن من الديمقراطية على قد ما تكلم القرطب ونقال سنة كلام القرطب فيه ونتكلم تكلم فيه الشاطبي وتكلم فيه الكثير وتكلم فيه المسايمية قالوا ده كلام كفر بخرج ململة مفيس حاجة اسمها كده اللي واحد يبلغ الى درجة من العبادة وم لا أبدا لأنه لم يبلغ شأو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لنصة العبادة إيه أبدا فاللي يرى ذلك إنه ممكن يطرق التكليف عشان هو بلغ إلى شأو معين خرج من هذه بضعة مخرجة من الدين زي ما قال في النحة تنزيزا بقى بالنصة اللي الأدواء قبل كده زي ما قال القرطبي قال هو دول بقى اللي بيقال سأنزل بلسه أنزل الله دول هم الناس يفترع على الله افترع على الله عز وجل إيه كذباً زي ما قال ابن كثير هذا كفر بالإجماع زي ما قال ابن تامية ناس الكلام خدت فلك من ده؟ يبقى بيعملوا اي يا اخوة يجي عند المطلق يخليه مقيد يجي عند المقيد يخليه مطلق فيعمل ايه فيحتج بالمتشابه لان المطلق اذا كان مقيداً فالاحتجاج به وهو مطلق متسابه فيحتجون بالمتشابه عفان اسمي بقولك شرعاً الناس السباة البدئين لسه ما يعرفوش يقول لك او الله ما هو بيتكلم كلامه مع ان الحقيقة بقى ان الموجود دلوقتي حتى مفلوش خلال سرعي الا عبارات يسيرة بيتكلم بها يبقى اذا لابد اذا كنا نعلم ان المطلق لابد اذا كان مقيدا ان نقيده كان متسابها وان المقيد لابد ان لا نفلقه اذا كان جاء السرع بتقييده اذا كان الامر كذلك بقى يبقى تعلم أهمية الإقتلاع، لأن المصطلحات هي اللي حنترتب عليها مثل هذه أحكام، فهذا ما نزيل عليه إن شاء الله عز وجل في المجلس الآتي. أسأل الله عز وجل أن ويكم من الإجبار بدر، وإذا نهي انتهى وعقل ما في هذا النفس، وأقول قول هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.